بسم الله الرحمن الرحيم يا the الذين Merciful. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله up الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض ان ولكن أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم افضل لهم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 وَاللَّهُ مَغْفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ إن فَتَبَيَّنُوا ان تصيب قوما ان تصيب قوما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَلَكِنَّ ان الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أُولَئِكَ هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ان يكونوا عسا ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساؤ من النساء ان عساي يكن خيرا منهن ولا تلمزن انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظلم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 اللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن تقولون اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يندكم من اعمالكم شيئا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 علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إياكم كنتم صادقين